الحمد لله ولي الملك وهذا الرحيم التواب خلقنا من تراب وهيا له وهياه بما يخلفون به فيما اعطاه من العقول والالباب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أن عباد أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا الله واتوبوا إليه فإن الله يحب التوادين واستغفروا من ذنوبكم فإنه خير الغافرين توبوا إلى ربكم مخلصين له أقلعوا عن المعاصي إن دموا على ما فعلتم منها اعزموا على أن لا تعودوا إليها فإن هذه هي التوبة النصوح التي أمركم الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم نزل المعام نزل المعام اَذَا رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يَخْفَى لِلَّهِ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يُرْهَمُهُم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَوَائِلِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ أَيُّهَا النَّاسُ ليست التوبة ان يقول الانسان بلسانه اتوب الى الله ليست التوبة ان يقول الانسان بلسانه اللهم تب علي وهو مصر على معصيه الله ان الذي يقول هذا بلسانه وهو مصر على المعصيه انه اشته ما يقول يستهزا بربه عز وجل انه ليست التوبه ليست التوبه ان يقول الانسان مثل هذا القول وهو متهاون غير مبال في ما ترانه من المعاصيات ليست التوبه ان يقول ذلك وهو عازم على ان يعود الى معصيه الله ومخالفته ايها الناس توبوا الى ربكم اغلا غلق باب التوبه ان قل فان الله يقبل التوبه من عبده ما لم يغرغر بروحه فاذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبه يقول الله عز وجل انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتبون من قريب فاولئك يفوز الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احد من الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا علينا فبادوا ايها المسلمون بالتوبه كان كلاكمون كانكم لا تدرون متى يفاجئكم الموت ولا تدرون متى يحجأكم عذاب الله استملوا إلى قول ربكم عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتي لهم بأسنا بياتاً وهن نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتي لهم بأسنا ظفحاً وهن يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون عباد الله هل امنتم مكر الله هل امنتم مكر الله فليتكم دنيا بالنعم المتنوعه وبالامن التام وانتم تبارزون طريق المعاصي الا ترون ما وقع بالعالم في كثير منهم من الضيق في العيش والمحن من المجاعه ونقص المحاصيل والقحط احاطت بكثير من البلاد ولا يزال المفكرون يبحثون في تامين الغذاء للعالم افلا تتاقون ان يحل ذلك بكم ان الله لا يوم لظالم حتى اذا اخذه لم يسلك وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد اللهم المسلمين وإنه من أعظم الرذائل قسوة القلوب ومرضها وإن الكثير الان سلوفهم طافية يسمعون المواث والزواجر ويقرؤونها في كتاب الله وسنة رسول الله وكانهم لا يسمعون الجيد منهم اذا سمعوا الموعظة وآها حين يسمعونها فقط فإذا فرا فإذا فارقها خمدت نار حماسه واستولت الغفله على قلبه وعاد الى ما كان عليه من امل كثير من الناس يسمعون المواعظ فقرؤون انه في عقوبه ترك الصلاه وإضاعتها ولكنه لا يبالي بذلك والله عز وجل يقول فخلف من بعدهم حيث أضاروا السلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ولكن هذا لا يتوب وكأنه لا يسمع يسمع المراعظ في عقوبة مانع الزكاة وعقوبة من يتبع الربيع من ماله فيزكي به ولكنه لا يبالي بمنع الزكاة أو بحروج الأرض وعقوبة من يتبع الربيع من ماله فيزكي به يقدم الشفه على البذل في طاعه الله الله يقول ولا تيمم الحديث منه تنفقون ولا تسيء آخذه الا ان تغلو فيه وعلم ان الله غني حميد يسمي هذا كله وهو مصر على منع الزكاه يحرم نفسه يحرم نفسه خيرات ماله ويبخره ويبخره لغيره وفي الحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم القبط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاء التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤولة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا الفهائن لم ينقروا ولا نقضي عهد الله واعهد رسوله الا صلته عليه الا صلته عليهم عدوا ومن غيره فياخذ بعد ما في ايديه وما لم تحكم الامه بكتاب الله الا جعل الله باسه بينه ايها الناس انه لا توبه مع الاصرار كيف يكون الانسان تائبا من ذنب وهو مصر عليه كيف يكون الإنسان تائبا من غش الناس وهو لا يزال يغش في بيعه وإجارته وجميع معاملاته كيف يكون تائبا من الغيبة أكل لحيم الناس وهو يرتابهم في كل مجلس سنحت له الفرصة فيه كيف يكون تائبا من أكل أموال الناس بغير حق وهو يأكلها تارة بدعوها ما ليس له وتارة بإنكار ما عليه وتارة بالكلب في البيع وغيره وتارة بالبقاء في ملك غيره بغير رضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا جره إلا الحسنات والسيئات أيها المسلمون إن التوبة الكاملة كما تتظن من إقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن ما يعيد إليه تتظنن كذلك العزم على القيام بالمأمورات ما استطاع العبد فبذلك يكون من التوابين الذين استحقوا محبة الله ورضاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال الله عز وجل ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا فتوبوا ايها المسلمون الى ربكم واستغفروا بقلب ماقرا منه باصيناتكم وقلوبكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اخرجوا من المضالم في حق الله وفي حق عباد الله بادروا بالتوبه قبل ان ياخذكم الموت فيحال بينكم وبينها وتموتوا على معصيه الله ان بعض الناس تغره الاماني ويغره الشيطان فيسوف بالتوبه ويؤخرها حتى يقسى قلبه بالمعصيه والاصرار عليها فتغلقونه الابواب اي ياخذه الموت قبله قبل, قبل المهلك في وقت الشباب اللهم وفقنا للمبادره بالتوبه من الذنوب والرجوع الى ما يرضيك عنا في السر والعلانيه فانك علام العيوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيطه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وقده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله في الآيات البينات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد أيها الناس فإن كثيرا من الذنوب والظلم قد يخفى على بعض الناس أو يأخذه بتأويل وقد كثر السؤال عن قوم يجعلون من والذكين لديه الأساس خارج الدوام وهم لا يعملون وهم لا يعملون خارج الدوام هؤلاء المدراء او غير الاو غير المدراء ممن فوقهم يتقاولون راتب دوام وهم لا يحضرون في وقت غير الدوام ولا يعملون يظنون بذلك انهم محسنون الى موظفيهم وهم في الحقيقه مسيئون الى موظفيهم ومسيئون إلى أنفسهم وخائلون لدولتهم ومؤكرون لعباد الله أموال الدولة بالباطل فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله على هؤلاء أن لا يظلموا عباد الله لعباد الله عليهم أن يتذكروا أنهم سيقفون أمام الله في يوم كان لإقداره خمسين ألت سنة عليهم الا لا يعوذ ما فالخيانه في في اموال الدوله وفي اعمال الدوله كان ذلك سبب للشر والفساد ان بعض هؤلاء هؤلاء المدراء الذين يستحقون ان يوسفوا بالخونه ان بعض هؤلاء المدراء يزي لهم الشيطان سوء اعمالهم يقولون اننا نجعل راتبا خارجا دوام ل هؤلاء الموظفين لانهم قاموا بعملهم اتم القيام ولا نجد لهم مكافا الا ان نخون الدوله ونكذب بالامر الواقع وننسي الى هؤلاء بتاكيلهم مالا بالباطل يقولون انه ليس عندنا بلوغ مكافئ منها فنحن نخرب على الدوله ونقولها ونجعل الخارج توام بلادها وما علم هؤلاء ان هذه خيانه وانها تاخير للمال في الباطل وانها ظلم للناس وانها ظلم للناس بالناس وشر الناس من ظلم الناس بالناس الا الله الحقيمه محترمه انه لا يجوز لانسان ان يكون منها شيئا لا يسوغ للإنسان أن يسرف منها شيئا إلا بحقه ولا يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئا إلا وهو مستحقه فإن كان فإنه يكون قد أكل المال بباطل أيها الأسوة إن الإحسان إلى الخلق ليس بأن يعطوا شيئا لا يستحقونه وإنما الإحسان إلى الخلق ونصرة الخلق أن يمنعوا من الظلم كنا قال نبينا و امامنا ورسول رب العالمين انصر اخا ظالما او مظلوما قال يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ما بال الظالم يعني كيف نسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم تملؤه من الظلم فذلك نصره اياه فذلك نصرك اياه ايها المسلمون لا تتهاونوا بهذا الامر لا تتهاوموا بأخذ الأنوار ذا الحق إن إنسانا يتغذى بالمال المحرم حري بأن لا يجيب الله دعوته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا سالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كنون كي ذات ما رزقنا قل اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بكتاب الله عز وجل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعة أغبر يطير السفر ينب يجيه إلى السماء يا ربي يا رب وما طعامه حرام وما لبسه حرام وغذى بالحرام فان لا يستجاب لذلك استبعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجاب دعاء هذا الرجل ما انه قد جاء على عدة انواع من اسباب الاجابه ولكن نظرا لانه يتغذى بالحرام ويطعم الحرام ويلبس الحرام استجاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب الله دعوته فلا عباد الله لا تتهاونوا في اكل الحرام إن كن ديون اخرجوا من المآثم اليوم اخرجوا من المضالم اليوم ما كنتم كيس من مهله فكان سمعنا وبلغنا عن اناس مات وقدرم غرماءهم بتاخير وقائعهم وقد اكلوا اموال غيرهم بالباطل ثم ان ورثتهم بعدهم سوفوا بقبائل ديونهم واخروها وما طلبوها وربما انكروها فتكون فيقول عارها على من خلفها على من خلفها لهؤلاء ولم يقم بما اوجب الله عليه فيها عباده الله انه ليس بنا ان نطيل في هذا المقام ولكن كلمه واحده هيت ولكن كلمه واحده توجب للمؤمن ان يتوب الى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه هذه الكلمه من الرب العظيم لعباده الفقراء اليه الذين لا يملكون على انفسهم ولا برا تكفي كل مؤمن ان يتوب الى الله ويرجع اليه ايها المسلمون انكم الان وفي هذا العام ترون تاخر المطر عن دياركم وتاخر المطر سبب لهلاك الثمار وسبب لهلاك الثمار ويبس الآبار فان هذا الماء الذي نشربه هو الماء الذي انزله الله من السماء كما قال الله تعالى افرائيتم الماء الذي تشربون ان كن انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون وقال عز وجل وارسلنا الرياح لواقش فانزلنا من السماء ماء ان فاستقينا قليلا وما ان تنذه به خازني هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء يحزمه الله في الارض حتى يستخرجه الناس بما اعطاههم الله تعالى من القدره فعلينا ايها المسلمين اذا قل المطر علينا ان نلجا الى ربنا عز وجل بسؤال المطر والغيص في صلواتنا المفروضه وفي صلوات النافله وفي كل وقت ترجا فيه اجابه الدعاء ايها المسلمون الا إن, ان من اسباب القحط ومنع المطر منع الزكاه وظلم الناس في اموالهم واراضيهم والاعراب عن دين الله عز وجل والتهاون باوامر الله سبحانه وتعالى واستمعوا الى قول الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا لان لم تغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا انزل علينا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غبقا من جللا حاملا دائما نافعا غير ضرار اللهم أسطنا غيثا تحيي به البباد وفرحا به العباد وتجعله ضلاغا للحاضر والباد اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسطنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القامطين اللهم أصدنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القامطين اللهم أصدنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القامطين اللهم أخصنا اللهم أخصنا اللهم أخصنا اللهم, اللهم إنا عبادك لا نلق لأنفسنا نفعي ولا ضرار أنت الذي تكشف السوء انت الذي تجيب دعوه من تقى الى اذا دعاك انت الذي سبقت رحمته غضبه اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اغث قلوبنا بالعلم والايمان اللهم اغث قلوبنا بالعلم والايمان اللهم اغث قلوبنا بالعلم والايمان والنصيحه لك ولكتابك والرسولك ولائمه المسلمين وامنه يا رب العالمين ربنا ادلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من, من الخاسرين اللهم لا من امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول نسالك اللهم ان تصلح قلوبنا وان تغيثها بالعين والايمان وان تصلح بلادنا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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الائمان بعد توكيدها وقد جعلت الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم باشكروه على نعمه يذكرني ولذلك الله اكبر والله يعلم ما تصنع